ديباجة وثيقة الدستور نحن جماهير شعب مصر بسم الله الرحمن الرحيم وبعونه هذا هو دستورنا وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير التي فجرها شبابنا والتف حولها شعبنا وانحازت إليها قواتنا المسلحة بعد أن رفضنا في ميدان التحرير وفي طول البلاد وعرضها كل صور الظلم والقهر والطغيان والاستبداد والإقصاء والنهب والفساد والاحتكار وجاهرنا بحقوقنا الكاملة عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية مشفوعة بدماء شهدائنا وآلام مصابينا وأحلام أطفالنا وجهاد رجالنا ونسائنا واستعدنا أجواء حضارتنا العظيمة وعبق تاريخنا الزاهر فأقمنا أعرق دولة على ضفاف النيل الخالد عرفت معاني المواطنة والمساوات وعدم التمييز وقدمت للعالم أول أبجديات الكتابة وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق واحتضنت أنبياء الله ورسالاته السماوية وزينت صفحات التاريخ الإنساني بمواكب الإبداع واستمرارا لثورتنا الطاهرة التي وحدت المصريين على كلمة سواء لبناء دولة ديمقراطية حديثة نعلن تمسكنا بالمبادئ التالية أولا الشعب مصدر السلطات يؤسسها وتستمد منه شرعيتها وتخضع لإرادته ومسؤولياتها وصلاحياتها أمانة تحملها لم لامتيازات تتحصن خلفها ثانيا نظام حكم ديمقراطي يرسخ التداول السلمي للسلطة ويعمق التعددية السياسية والحزبية ويضمن نزاهة الانتخابات وإسهام الشعب في صنع القرارات الوطنية ثالثاً كرامة الفرد من كرامة الوطن ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة فالنساء شقائق الرجال وشريكات في المكتسبات والمسؤوليات الوطنية رابعاً الحرية حق فكراً وإبداعاً ورأياً وسكناً وأملاكاً وحلاً وترحالاً وضع الخالق أصولها في حركة الكون وفطرة البشر خامساً المساوات وتكافؤ الفرص بين الجميع مواطنين ومواطنات فلا تمييز ولا وساطة ولا محابات في الحقوق والواجبات سادسا سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية في حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات سابعا الوحدة الوطنية فريضة وركزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقتها نحو التقدم والتنمية ترسخها قيم التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية ثامنا الدفاع عن الوطن شرف وواجب وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي وهي درع البلاد الواقي تاسعا الأمن نعمة كبرى تسهر عليه شرطة تعمل في خدمة الشعب وحمايته وفرض موازين العدالة فلا عدل بلا حماية ولا حماية بغير مؤسسات أمنية تحترم كرامة الإنسان وسيادة القانون عاشراً الوحدة أمل الأمة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير يعضدها التكامل والتآخي مع دول حوض النيل والعالم الإسلامي الامتداد الطبيعي لعبقرية موقع مصر ومكامها على خريطة الكون حادي عشر ريادة مصر الفكرية والثقافية تجسيد لقواها الناعمة ودموذج عطاء بحرية مبدعيها ومفكريها وجامعاتها ومجامعها العلمية واللغوية ومراكزها البحثية وصحفتها وفنونها وآدابها وإعلامها وكنيستها الوطنية وأزهرها الشريف الذي كان على امتداد تاريخه قواما على هوية الوطن راعيا للغة العربية الخالدة والشريعة الإسلامية الغراق ومنارة للفكر الوسطي المستمير نحن جماهير شعب مصر إيمانا بالله ورسالاته وعرفانا بحق الوطن والأمة علينا واستشعارا لمسؤوليتنا الوطنية والإنسانية نقتدي ونلتزم بالثوابت الواردة بهذا الدستور الذي نقبله ونمنحه لأنفسنا مؤكدين عزمنا الأكيد على العمل به والدفاع عنه وعلى حمايته واحترامه من قبل جميع سلطات الدولة والكافة